قهوة في أي مكان تختاري ولعشر دقائق لا أكثر قهوة تحيين قتيلا لو ترضين وحنينا في القلب تحجر لا تعترضي عندي لك ما لكن يدفعني احساس عن ما يفعل لو تدري لا تعترضي هل تعتقدين بأني رجل عابر ما يدريك لعلي أبقى كل العنب بجفنك ساهر قولي شيئا يمنح قلبي ضوءا أخضر لو أسرف قلبي عندي لك ما يعجز غيري ما يجعلك الاخر يوم في الدنيا تبتسمي لا تعترضي إني أعلم ما تخفي وأنا مثلك في جنون لكن يدفعني إحساس أهم ما يفعل لو تدري لا تعترضي قهوه في اي مكان تختاري ولي عشر دقائق لا اكثر قهوه